إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ مُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةً وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَفِيظٌ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّهُ İNN TA'ANWA LAYTİN UZ'ALİN NÂSİ LLEZİ BİBİKE ولله على الناس حب البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله Never. <laughs> فالله شهيد على ما تعملون <تصفيق> Yeah. وكيف تكثرون وأنتم تتلعون صدق الله